الموافق الرابع والعشرين من آبا وستوس عام 15 بعد الألفين ميلادية شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وقد وصلنا إلى الناقض الرابع خذنا في الدرس الماضي الناقض الثالث وهو قوله من لم يكثر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم ووصلنا إلى الرابع قال الإمام رحمه الله الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكمل من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر إذن هذا الناقض يتحدث عن من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكمل من هديه والهدي هي السيرة العامة هدي المرء سيرته العامة والاعتقاد هو ما جزم به المرء في قلبه وعقده عقدا ولا يكون العقد إلا بعد النظر والتدبر والتفكر ثم ينتهي إلى العقد وهدي النبي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الإسلام هدي النبي هو الإسلام فالذي يصل إلى درجة الاعتقاد أن غير هدي النبي وذكرنا أن الهدي هو السر العام وهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الإسلام وينبغي على المرء أن يعتقد أن خير الهدي هو هدي محمد كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبدأ خطبته بقوله أن أفضل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون وهدي النبي كما ذكرنا هو الإسلام وهذا الإسلام هو الدين الذي أكرمنا به رب العزة تبارك وتعالى بل من الله علينا به هو الذي بعث في الأميين رسولا يطلع عليهم آياته رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة فهو منة من الله عز وجل وهو أفضل دين لأن الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام ويقول تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فإذا هذا هو الواجب في هدي النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم اعتقاد أنه أكمل الهدي وأفضل الهدي وأحسن الهدي وأن أي مريء يبتغي غير هذا الهدي فإنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من الخالدين في نار جهنم فالذي يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكمل من هديه يعني يظن ويعتقد أن حكم فلان وعلان من الفلاسفة والسياسيين والمفكرين والعقلانيين والعلمانيين يظن أنه من الممكن أن يستخرج حكما لمسألة أو لمسائل هي أكمل من هدي الله عز وجل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ عن الله فهذا يكفر, يكفر إجماعا وإن كان يحكم بحكم الله عز وجل ويعتقد أن حكم غير الله في الواقعة المعينة أو في الأمر العام أو أن حكم فلان من الفلاسفة والعلمانيين والمفكرين والمنطقيين والغرب والشرق يعتقد أن هذا الهدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يكفر إن اعتقد أنه أكمل من هديه. قال وأن حكم غيره أحسن من حكمه الذي يعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هدي أكمل من هدي النبي وأن حكم غير النبي غيره غير أحسن من حكمه هذا ماذا قال فهو كافر فهو كافر وذلك لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا الشرع وهو أكمل الهدي وأفضله ولذلك قال الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالله رب العزة رب العزة تبارك وتعالى قد رضي لنا هذا الدين هذا الهدي هذا الإسلام هذه الشريعة هو الذي رضيها لنا فالذي يرضى بغير ما رضيه الله تبارك وتعالى له هذا ما حكم أمر الله عز وجل على نفسه ولا على غيره فهذا يستحق أن يطرد من هذا الدين وفي هذا الناقض قال الإمام رحمه الله كالذين يفضلون حكم الطواغيت قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه مثال الكاف هذه للتشبيه يعني مثلا قال الذين يفضلون حكم الطواغيت والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل من معبود أو متبوع أو مطاع وذكر وذكر شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في رسالة الأصول الثلاثة ذكر أن رؤوس الطواغيت خمسة أو أولها قال الشيطان لأنه هو الذي يدعو إلى مخالفة أمر الله وهو الذي يعبد الناس يريد أن يعبد الناس لغير الله عز وجل والله تبارك وتعالى عهد إلى عباده قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فإنه قد أقسم لرب العزة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال لأحتنكن ذريته يعني لأجعلن في ذرية آدم القلادة والحبل فأجعله في حنكهم وأقودهم إلى حيث شئت وأول ما يقودهم إليه هو الكفر والشرك فإذن أول الطواغت هو الشيطان والثاني قال الحاكم الجائر المغير لحكم الله عز وجل لأن الله تعالى يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والطاغوت هو الحكم الحاكم الذي يحكم لغير ما أنزل الله عز وجل الذي يغير حكم الله يزعم أن هذا هو حكم الله وهو ليس حكم الله وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله ومنهم الذي يدعي علم الغيب ومنهم الذي يعبد من دون الله وهو راض فكل من عبد من دون الله وهو راض فهذا كذلك يدخل في الطواغيت والله تعالى يقول ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فالشيخ رحمه الله يقول كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه سلم فهؤلاء كفة ومن المسائل التي يحسن ذكرها في هذا الموطن هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل فإن هذه من الأمور الموجودة على الساحة ومعلوم أن الكثير من بلدان المسلمين اليوم يحكمون بشريعة بشريعة غير شريعة الله وبحكم غير حكم الله مستمد من القانون البريطاني والقانون الفرنسي والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر مصادره وغير ذلك من الأمور الموجودة اليوم على الساحة الإسلامية ويتكلم فيها الدعات والعلماء العلماء وطلبة العلم فمن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الله لكن يعني في هذا الأمر تفصيل أن الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل قد يحكم لشهوة وقد يحكم لمصلحة وقد يحكم لهوى وقد يحكم لأمور أخرى مع اعتقاده أن حكم الله عز وجل هو الحكم الأولى والأحرى والأفضل فانظر إلى تقييد الإمام رحمه الله قال من اعتقد فهنا في هذا القيد أخرج غير المعتقد فإنه وإن حكم لكنه يعتقد أن حكم الله عز وجل أفضل من, حكم من الحكم الذي حكم به فهذا قد خرج منها وإن فعل ذلك وفيها تفصيل يجدر بطالب العلم أن يعرفه وهذا يكون في مسألة أو مسألتين أو مجموعة من المسائل. أما الذي يأتي بتشريع ونظام وأحكام ويطبقها على الناس، الحاكم الذي يفعل ذلك، فما هو حكمه؟ اختلف أهل العلم في ذلك. على قولين فذهب الطائفة من العلماء إلى أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة وقال الطائفة إن هذا من الكفر نعم لكنه إن لم يقترن بالاعتقاد بأن رأى أن شرع الله عز وجل أكمل وأصلح وغير مستحل لذلك فقال الطائفة من أهل العلم أن هذا لا يكفر فإن تكرر منه ذلك قال الطائفة من أهل العلم بتكفيره كفرا أكبر مخرج من الملة هذا الخلاف أهو خلاف معتبر أم خلاف ليس له ثمرة من الخلاف الصوري الذي هو اختلاف ألفاظ الحقيقة يجيب عن ذلك الشيخ محمد بن عمر بازمل في شرحه لهذه الرسالة يقول هذا خلاف معتبر ومعنى, قول ومعنى قولنا أنه معتبر أن كل من الطائفتين عنده من الأدلة المعتبرة التي يجدر النظر فيها والتمعن وعدم التعجل في إطلاق الحكم وذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال بيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السنع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أثرة علينا قال ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان هذا الحديث وهو حديث صحيح فيه أمور ينبغي النظر فيها. قيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقيود. القيد الأول قال تروا فهذا الأمر يجب أن يكون أمر ثابت يقيمي. مشاهد بالعيان ليس من الأمور المخفية بل من الأمور الظاهرة التي يراها كل أحد ثانيا ما قال ترى قال تروا بواوي الجماعة فإذا هذا الحكم لا يكتفي أن يحكم به أفراد من الأمة بل يجب أن يراه الجميع يراه جماعة المسلمين لأنه قيدها بالرؤية العامة قال ما لو ما لم تروا كفرا ليست معاصي لا كبائر ولا صغائر لا كفرا قال وصف هذا الكفر بأنه ماذا بواحا ما لم تروا كفرا بواحا والبواحا يعني هو المستباح الظاهر المعلن الذي لا يخفى على أحد ولذلك زاد على هذا ماذا قال قال عندكم من الله فيه برهان فهو ليس من الأمور الخلافية بين أهل العلم بل هي من الأمور المجمع عليها ولهذا لا يسوغ التكفير بالمسائل المختلفة فيها والأمر هنا على تكفير الأئمة تكفير ولات أمر المسلمين فإذا هذه المسألة ينبغي أن يتوقف فيها طلبة العلم وأن يترك الأمر إلى العلماء الربانيين فإنهم هم الذين يحكمون في هذه المسائل ومما يذكره الشيخ يقول ليس فقط العلماء الربانيين بل العلماء الربانيون الذين يتبوؤون مناصب القضاء والمناصب العليا للإفتاء المناصب الرسمية التي خولهم إياها ولي الأمر هم الذين يحق لهم أن يتكلموا في هذه الأمور والعلماء الربانيون الكبار الراسخون في العلم هؤلاء الذين يتكلمون في هذه الأمور أما طلبة العلم والدعاة فلا يتعجلوا ولا يتقدموا بين يدي العلماء وال يرضوا بأحكام الكبار فإن هذه من, من المسائل الكبار وكما يقال دائما نقول الكبار الكبار لأنهم أعلم بذلك وأخشى لله وأتقى لله ويقدرون المصالح والمفاسد وينظرون بعين غير العين التي نراها كما تعلمون فقد كثرت دندنة أهل الأهواء والبدع في هذه الأيام حول هذه المسألة حول شرك القصور وما ذهبوا به وبالغوا في ذلك حتى وصل الأمر إلى استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وحصل من الفساد في أمة الإسلام ما حصل وصلت الأمة إلى حال لا تحمد عليها حتى تشفى بنا اليهود والنصارى وأعداء المسلمين من كل حدب وصوب وحتى صار المسلم اليوم يفرون إلى دول الكفر إلى بلاد الكفر منهم من يموت في الطريق يغرق ومنهم من يصل أو لا يصل كل ذلك بحسب بسبب عدم ارجاع هذه الأمور إلى أهلها وبسبب التقدم بين يدي أهل العلم لذا يجب على طالب العلم أن يتأنى ويتثبت ويرجع الأمر إلى أهله لذا هذا الناقض قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيث على حكمه قال فهو كافر بل أن الحكم إلا لله قال الشيخ رحمه الله الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو عمل به كفر. وفي إحدى النسخ والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم. العبادة تقوم على ركنين. على حب تام لله وذل لله فالحب كما يقول ابن القيم الحب الخلي من الذل والذل الخلي من الحب ليس عباده وهذان الجناحان هما اللذان يسير بهما العبد إلى ربه تبارك وتعالى جناح الحب وجناح الذل والحب إنما ينشأ من مطالعة ومشاهدة نعم الله عز وجل على عباده فإذا نظر المرء بأنه وما بكم من نعمة فمن الله فالله تعالى هو الذي خلقه ورزقه وهداه وكساه وآواه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة وفعل له ما فعل إذا نظر بعين قلبه إلى هذه النعم فإنه ستزداد محبته لله تبارك وتعالى انظر إلى العباد لو أحسن أحدهم إليك مرة في عندك مثلا عرس أو عندك مناسبة كشف عنك كربة أو ساعدك في أمر من الأمور فإنك ترى في قلبك ميلا إليه وحبا له فكيف بمن خلقك ورزقك وكساك وهداك وآواك فهذا الحب هو الذي يثمر القرب إلى الله والتأله لله عز وجل فإذا طالع العبد مع عظيم نعم الله عز وجل عليه أنه يعص الله عز وجل وأنه يقصر في حق الله عز وجل وأنه ينتهك حرمات الله عز وجل والله عز وجل مطلع عليه فهو يعص الله عز وجل على أرض الله وتحت سماء الله وبالحواس التي خلقها له الله تبارك وتعالى أورث ذلك عنده ذلاً لله تبارك وتعالى فنتج من الحب والذل التأله لله عز وجل بالمسارعة إلى الطاعات وبترك المعصية والسيئات فهذان الجناحان هما الذان يسير بهم العبد إلى ربه تبارك وتعالى لذا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 لكنهم لكنكم تحبون هذه الأشياء أكثر من حب الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وفي الحديث قال هشام عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو آخذ بيدي عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فأنت الآن والله لا أنت أحب لأنت أحب إلي من نفسي عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر إذن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي من أصل الإيمانborg وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وأوفق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فقال المصنف من أبغض شيئا مما جاء به الرسول من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فالذي يبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا نقض أصل إيمانه لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فإذن يجب أن يحب أن يحب ما جاء به الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبعوا الرسول وأحب هذه الشريعة فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالذي يخالف ذلك قد ناقض هذه الشهادة التي شهدها. هذه الشهادة التي شهد عليها شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم لذا فإن الذي يبغض شيئا من شريعة الله عز وجل هذه نوع من أنواع الردة ومن موجبات حبوط العمل كما قال المصنف رحمه الله ذكر الآية ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم فذلك سبب من أسباب حبوط العمل ولا يحبط عمل إلا الكافر والحبوط والحبط هو داء يصيب الإبل ستنتفخ بطونها حتى تموت فالذي يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من موجبات حبوط العمل والخروج من الملة وهذا ولو عمل به هو يعمله لكنه يبغض ذلك فمجرد بغض ذلك في القلب فإن ذلك من الأمور التي تبلك المرأة كما قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهما أنزل الله فيحبط أعمالهم هذا ما يسره الله تبارك وتعالى في هذه الليلة ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يعلمنا ما, ينفع ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا على صراطه المستقيم إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمل